فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مدبرا وَلَمْ يُعَطِّبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين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 نهم بجنود الله قبل لهم بها، ولا منها أذلتهم وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم أتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين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 سماء ما أم فأم به حدائ قذات بهج ما كان لكم أنتم بتوا شجرها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 أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوبُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ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 وَلَعَسАَ أَن يَكُونَ رَدًّ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 سَيَأتِي فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 فمن اهتد فانما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا